الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا الم لنكن معكم قالوا الم لنكن معكم وان كان للكافرين نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم قال أَلَمْ نَسْتَحوزْ عَلَيكُم وَنَم نَعْكُم مِنَ المُؤمِنين فَلَّهُ يَحكُم بَيْنَكُم يَوْمَ القِيامَ وَلَ جَعَلَ اللهَّهُ للِكاتِرينَ على المُؤْمِنينَ سَبِيلَ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 مُذَبذَبِينَ بين ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سبيلا يا